فاصبر صبرا جميلا وَكُن يرونه بعيدا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كالعهن ولا الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يومئذ عَلَيْهِمْ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 ألا إنها لضع نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأضعى إن الإنسان خلقها عن إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين, إلا المصلين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 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِبُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ مَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 أن يطلعوا كل أمرهم منهم أن يدخل جنة العين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فنا أقسم برب المشارف والمغارب إنا نقادرون إنا نقادرون على أن يبدن خيرا منهم وما نحن بِمَسْرُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا, سراعا كأنهم كَأَنَّهُمْ نصاب ينفرون خاشعة الأبصار هم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوم